الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Allah خير أما أم يسرقون. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا صدق الله العظيم أحبابنا المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومعا نرحب ضيفنا الكريم الدائن الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده اهلا بكم بارك الله فيكم يعني يعني بعد هذا المشوار الذي يكاد يطول معنا في برنامج الصفوة, الصفوه للدوره الثانيه الاعلاميه على التوالي بشاشه الشيخ الفضائيه ربما يطب لنا ان نسال ما هي المحصله يعني التي تجعل فضيلاتكم تتساءل بتأثير هذا البرنامج على الناس أو دروس القصص القرآن الكريم من خلال صفوة الصفو كما ترى؟ أولا نحن نقول أن المنارد الإسلامي مش بدأ في التمعلم كما يقول الغرب لا هو بدأ في الياقضة هو لا تعلمت لأن الإسلام ثابت في قلوب الناس لا والقلوب قد تكون رانا عليها بعض يعني يعني ايه يعني دخل دخلوا الدنيا وتراب المعاصي ولكن عندما نأتي لننفض هذا التراب وننفض عن سبيكة الذهب الاصليه عيار 24 قيراط وهي كل مؤمن او كل ايمان في قلب كل مؤمن فتجد ان قصص صفوة الصفوة يعيدك الى مجلس السابق واستشراف المستقبل باذن الله رب العالمين لان هذا دين حفظه رب العباد عز وجل ليس لي او لك او لاحد مهما ثوره او كبر ان يعني يقول ان هذا الإسلام يعني الامه كما قلنا يعني تسقم ولكن لا تموت تمرض ولكن لا تنتهي امتنا كما نقول دائما شروق و غروب فعندما نذكر يعني قصص صفه الصفوه فانت تستشعر الامل في ان كل هؤلاء الصفوه غرسوا يعني أشجار الحق فاثمرت ثمرات الإيمان، وظهر الإسلام جليا على مر العصور على أيدي هؤلاء. هذا في السلف وليس في الخلف. لا والله ظل في الخلف مدة مدة طويلة. إحنا ظلنا إذا يعني إذا قرون قريبة كان كتب ابن ت تدرس في جامعة مونبلييه. ها؟ ها يعني إذا يعني يعني يعني يعني أسعد مثلا عندما أرى أن تختار مثلا عاصمة او مدينة إسلامية ان تختار رمزا للثقافة وللعلوم على في كل عام مثلا فهذا شيء يعني الشرقية كانت هذا المركز عام ثمانية وتسعين مش عباش عليه صار هذا قبل كله وأنا ربما أو أنا ما أدري إن شاء الله يوم صراع من من هذا الشهر يعني يوم الاربعاء القادم بدأ من الأخير كريم من محافظة حلب في الجمهورية العربية السورية لا. في ان حلب هي عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام. يعني في في في, في عشر. فا أيون. أربعة عطادين إن شاء الله بالذدة. ستروها نعم. ومحاضرة نعم مهمة سوف ألقيها عن أثر العرب الثقافي والعلمي على العالم. والله نخشى أن يكون الكلام كلام نظريا لا إحنا نتكلم عن حقيقة. يعني احنا سوف نشر. كنا كنا و... وأنا أرى في أبنائنا الصغار الآن ما كان عليه سلفونا. متى سنصبح؟ كنا فمتى سنصبح عندما ندخل من الباب الرئيسي وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بطريق الله واحد وسبل الشيطان كثيرة نعم يعني ربما مع اتباع الطريق الواحد او الطريق المستقيم اولا مسدد ومصرح ان شاء الله ب حلب <تصفيق> ونفع الله بكم الله هذا شيء مفخرة للدول العربيه كلها <تصفيق> ان تختار عاصمه ثقافيه هذا تقليد جيد حقيقه <تصفيق> لحض الناس على تحصيل العلم ولا ترى اننا نحن الأمة ماموره بالعلم نحن ونحن مامورون ايضا كمتحدثين ومتحدثين سواء بالخطاب الاسلامي او بالخطاب الاعلامي او بالخطاب الاعلام الاسلامي لا. يعني نعم واحد يعني ها. صحيح ان نبرز ما في مدننا وعواصمنا الثقافيه من تاريخ وحضاره حتى يستشعر الانسان ان له اجدادا عظماء هذا شيء نعم. مهم شيء مهم ان احنا نفخر بفضل الله سبحانه وتعالى ان نكتسب ازدادنا من هؤلاء الذين اثروا الفكر الانساني في كل عاصمة عربية بفضل الله سبحانه وتعالى ان اذكر محمد ابن في عمل المأمون رسالة تاثير من الملك جورج الخامس ملك الدنمارك والمجر اذا يعني يقول له من الملك جورج الخامس الى ملث العرب والمسلمين يعني ما يعني ما أرسلنا إليكم بعثة علمية من 21 رجل ومرأة على راسهم ابنه أختنا الأميرة بيرنارد لتتلقى العلوم ووفدها من جامعاتكم العظيمة ومدارسكم العلمية المتقدمة خادمكم المطيع جورج الخامس خادمكم المطيع تقابل عندما تدخل الى جامعه السوربون ستجد ابن سينا بعمامته وامامه عباره عن كأن يمسك يعني شيء يتقاطر منه الماء وكان انا ارمز او اتخيل انه كان يمسك جارب. يمسك العلم وي ويصب على هؤلاء لكنهم الآن هم الذين أخذ الفوتات المتلصق من حول موائدنا مم ممائمينا العلمية ليعطوننا قطرة قطرة وأحيانا يغلق الصبور لكن ف يعني صديقكم مؤثرتم على نقطة جديرة بالنظر والاعتبار يعني إحنا ما وصلت الرسالة إلى المأمون قال يأرسل إليهم بعث لتلقي العلوم في مدارسهم المقار والخدمات المترعى الآن لا يعني كلب الصورة تماماً. محمد بن الأيام دول نذهب الأيام الدول نذهب بفلذات أكبادنا إلى الخارج. لتلقى يعني نفقوا إن الشاب. أنا آمل من هؤلاء الفلذات الذين يعني يعني يعني, يعني... ننتظر أن يستقوا هذه العلوم التي بلغوا شوا واسعا فيها ولا نذكرها عرجم أن يطوروا هذا. ونصيّر يعني يعني مخريجين للعلم لا مستهلكين للعلم إن شاء الله. شريطة السير على الصراط المنهج. شوف أمّ لا تصلحها إذا رسالة. قال ابن خلدون في مقدمته أمّ العرب لا لا تصلحها إذا رسالة. فإن نزعت رسالة من العربي صار حيوانا أعمى. الرّثالة موجودة والمنهج موجود والصراط المستقيم موجود الطريق الأوحد موجود أو السبيل. كما صورت أي القرآن الكريم موجود، لكن في بعض الأحيان نجاوز أو نتجاوز هذا السبيل، وليس لأن سيدنا موسى وفتاه جاوزا الطريق، لما جاوزا قال لفتاه لفاته أتينا. <تصفيق> لكن بعد سريعا، لكن عندما ينسى الإنسان نفسه في التيه لابد من العودة، وأنا أرى أن الأم عائدة إن شاء الله. بإذن الله. كما عاد سيدنا موسى. كما يعود كل صالح إذا إذا إذا دائرة. الحلال ومن يتعد حدود الله يتقضى لما نفسه مجاوزة سيدنا موسى وفتاة كما مصورة ايه القرآن الكريم فارتد على اثرهما قلصة يعودون اللي اقتصى الاثر مرة ثانية وجد الخير أو وجد اتلاء وجد العبد الصالح لا. لا يجد الانسان اذا ما يعني عاد الى دائرة الخير الا ان يجد خيرا محضر وان ومن... كان لا يعلمه اصل العلم عند الله الله هو العليم الخبير فيعني قضيت ان الانسان ان ان ربك يعلم وأنت لا تعلم وما تعلم من الامور اقل بكثير مما تجهل فعند العوده وعند الاوبه يعني يعني ان شاء الله والانابه تكون بداية الانطلاق ان شاء الله ونحن من هنا نبدأ بداية الانطلاق مع سيدنا موسى والعبد الصالح سرى ما الذي حدث بينهما يأتي من موضوع الحوار مخصفين حدة الحوار عن سيدنا موسى وبني إسرائيل بعض الشيء وأفهم من هذا, من, ذلك ذلك. من هذا أن هناك حدة منه أخذتها <تصفيق> من كريم الله موسى <تصفيق> <تصفيق> هي حدة في الحق خير بارك. بارك الله فيك جعلها <تصفيق> الله على على الأعداء الإسلام ولينا <تصفيق> سهلة في الأريك على الإسلام بارك الله في رضياتكم اذا مسايدنا الكلام ومسايدة شاشة الشريقة الفضائية مع الدعاء الاسلامي الكبير فضالة الشيخ الوسادة الدكتور عمر عبد الكافي نشرع مع حضرتكم حول قصة سيدنا موسى والعبد الصالح ترى الذي حدث وما الاداب الواجب توافرها بين المتعلم وبين العالم فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة الصف. سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. أنتم مستمعينا الأعزاء ومعنا مرحب بضيفنا الكريم داعي سامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مراد بك. سيدنا الكريم، مرحب بحضراتكم مرة أخرى. أي القرآن الكريم تصور مرحلة مهمة من مراحل سيدنا موسى، ولا نعني بها الترتيب المرحلي أو التعاقب الزمني لسيدنا موسى، لكن نقف عند محطات محدد حسب أوقات البرنامج وما ترى فضيلاتكم فيه. نحن نغوص في في البحر، والله رزقنا بالقارة. بإذن الله تبارك وتعالى لوقت هذه الحلقة تتمحور حول اللقاء الذي دار بين سيدنا موسى وبين العبد الصالح. هو هو الخضر بالذات. يعني بعض الناس يقولون هذا لكننا نوقفون عند عند حدود الله سبحانه وتعالى ما ما رأيت يعني حديثا يلقى إذا مستوى يعني وإن كانت هناك آثار يقوي بعضها بعضا أنه نعم. خضر ولكن قلنا من قبل في البداية إن القصص القرآنية لا يتم لاب الآشخاص ولا بالزمان ولا بالمكان. يتم بالعبرة. الدلالة. إذا نريد يعني شرحاً مو من فضيلاتكم حول القصة كلها، ثم نقف مستخلصين الدروس وعبرها. تواكباً. ربنا الله رب العالمين أصلي وأصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة العلم على مستوى التاريخ كله، قصة أدب العالم وأدب المتعلم نعم. نحن نصل القصة ونقف عند يعني المستفاد منها ويقول لها ويقولها سواء المفضل عنها زوج. سيدنا موسى خطب في بني إسرائيل خطبة فبكى الحاضرون جميعا تخيل أنت أن الشعب الإسرائيلي يبكي عندما يسمع خطبة لك أنت تخيل مدى تأثير هذه الخطبة إذن هي مؤثرة فكير. فسأله أحدهم أي الناس أعلم يا كريم الله قال أنا من أعلم على الناس على وجه الأرض من, أنا من, من, من النبي صحيح. صحيح. صحيح. ما من يعني من أعلم منه فكانما كريم الله موسى تراجع مع نفسه لأن الإنسان عندما يلاحظ قضيت كما نقول اللفظات يدرك اللفظ عندما يخرج يراجع لا بد من المراجعة فقال يا رب إن كان هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل صحيح مش يعني اظل انا مصمم على على من اعبد من اعلم الناس انا فاختار قد لا يكون انا يا رب ان كان هناك من هو اعلم دلني عليه قال يا كريمي في روايه العبد الصالح هناك اعلم منك وفي روايه الخضر اعلم منك واين اجده سيدنا موسى رجل منجز قال عند مجمع البحرين في <تصفيق> مصر ما ما بي... ما بين يعني ما بين المنطقة بتاعت يقال العين السخنة يقال عند البحيرات المرة عند التقاء بحرين بحر القلعة مع البحر الابيض المتوسط يعني في هذه المنطقة يعني دي كانت محور مكان بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وحتى العلماء مختلفين هذه قصة بحدثت أنا مصر. أنا أفهم ناء عند نهر النيل رشدوا ضميات لأ لأن ال ال الضميات مشروب لا لا لا يعني شرب ضميات قرية خارج. قرية أبت أبت يعني يعني هذا أنتم هذا هذا من داب الملح المصري يعني الذي يحب ان أن يداعب بها الشعب المصري الشعب الضميات الحبيب يعني ضميات <تصفيق> هي محافظة في مصر معروفة لا. ومنها علماء يعني أجدلاء وفضلاء وأهل كفرال وشعر ما شاء اهلها وأهلها مهمه على فلا بد ان تبين ان هذه دعابه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بالفعل ان لا ندري يعني تحديدا لا ادري اين كان لا لا لا لا سيدنا موسى انا ذاك بطب. تحديدا ما البحر خرب <تصفيق> <تصفيق> المكان ليس مهم ف <تصفيق> سيدنا موسى اخذ فتاه يوشع ابنه وهذا كان فتى مقربا اليه نقول خادم قد تقول هذا امراه عزيز تراود فتاه فقد يكون الفتى هنا خاد. خادم آه سبحان الله سمعنا فتا يذكرون، ليس خادم انما شاب او في سن معينه نعم اه المهم اخذ خادمه سيشعل غيره ايضا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح لا اغادر يعني لا اغادر لا أترك. حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي احقوبه اسير ولو سنوات. سنوات طويلة يقال الى ثمانين سنة الحقب يعني عقودا من الزمن. صحيح سبحان الله المهم ظلوا سائرين أوحى الله اليه الكلمة ان يأخذ حوتا في مكتب يعني سمكة مملحة او مشوية يضعها في جراب وياخذها يعني سمكة طعام طعام ما الذي يعلني ان الرجل الصالح في هذا المكان روح الى او كلمه مغربي ان عندما تدب الحياة في هذه السمكة المشوية او المملحه او هذا الحوت ان الاخوه المغاربه يقول على السمكة الكبيرة ايضا هو السمكه الصغير ايضا حوت حوت اه وكان اول مرة التقيت بالاخوه المغاربة في المانيا ودعوني الى وليمه وقالوا تفضل نريد ان نطعمك هيتانا اتعجبت في ما يعني اكل حوت اول مرة ده واذا رأيتوا ر الحيتان الصغيرة سبحان هل هذه حيتان؟ هذه حوتاتين. لا يعني يقولون عنها هذا الحوت والسمكه المشوية. <تصفيق> اما الحوت سيدنا الح... يونس هو حوت. حوت, حوت حقيقي. نعم نعم, نعم. نعم. <تصفيق> لكن الحوت يقال على السمكة الصغيرة ويقال... ولكن اصلا يقال على الحوت الكبير, <تصفيق> الكبير الذي يبتلع نعم المهم اذا دبت الحياة في يعني في الحوت او في السمكة فلتعلم ان الرجل الصالح عند هذا المكان المهم صار هو وتلميذه فبعد ما يعني صار مسافه طويله قال كريم الله لفتاه غدا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعبنا تعبنا وبعدين عجبنا النصب تعب شديد لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال العلماء بس نقول المرحلة ونأخذ منها وايد جيد, جيد يعني يعني سبحان الله لما هاجر من من مصر فرارا بنفسه ربنا جنى من القوم الظالمين عندما وقف الرجل فقتله وتوجهت وترجت مدين ما طلب الطعام لأنها كانت هجرة فرار بعيدا عن الظلم فانسىه رب العباد حاجة البطن للطعام وعندما ذهب للقاء الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وتم نهاب عشر وتم منقاة ربيه أربعين ليلة ما طلب الطعام لأنها كانت الوجهة وأنه إلى ربك المنتهى لما توجه من بشر إلى بشر جاع في وسط الطريق فالمهم في الغاية ما هي الغاية تلف الغاية آه يعني أنت ما همتك قال العلماء العلماء على أبو ليس من يتوكل في أن يرزق برغيف كما يتذكر على الله في نصّة الإستا ستم صحيّة الهمّ وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجساد بسم الله ف ف لكن لكن نفى منجاوزة فلقي نصباً آه هي دي قضية ق... أخذ العلماء هذه القضية قالوا طالما ما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة أنت داخل حدود الله أنت في راحة صحيح إذا إذا إذا يعني إذا عبت ربك ملكك الأشياء الله. وان عبدت غير ربك ملكتك الاشياء يعني يصير عبه سجين للتجاره سجين لدواء معين سجين لإدمان معين سجين لشاشه معينه سجين ل ل ل لشيء دنيوي اما انتخذ أم الهه هواه قال رجل لهارون الرشيد قال ما قال ما ازهدك يا فضيل فضيل بن عياط ما أزهدك قال انت ازهد مني قال عجبا قال انا زهدت في الثاني وانت زهدت في الباقي ما انا ذهبت في ايه في, في, الدنيا. في عرض الدنيا عرض الدنيا وانت ذهبت في الباطل في الاشره قالوا من الذي علمك هذا ايه بإيه بإيه يعني اد وصلت لك كده قال من انت ترى انك عبده عبدا انك عبد ده هو عبد الناس يعني انا بستعبد الدنيا انت استعبدتك الدنيا سبحان الله فرق كبير اه طبعا سبحان الله كلمه صغيره المهم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره وكان استراحه كذا وقال انه من او غيره فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ان اذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبه خلي بالكم من ايه القرآن القران نعم المهم لما نقف, نقف نقف نقف نقف نقف, نقف, نقف وقال فاتخذ سبيل البحر عجبا عجبا حال من الفتى ام حال الحوت ام عجبا لا لا الذي احيا الحوت في اول الامر من الله سبحانه وتعالى فلما دبت فيه الحياة وتسرب الى البحر الامر عند الله بسيط فرع برعا سرب ليس في الامر عجب لان الله هو القادر فالله هو رزق الحوت الحياة مرة أخرى، نعم. ودبت الحياة مرة أخرى بالقدرة الله إلى الحوت، بالله. فأخذ سبيله في البحر سربا تسرب لأن أم د خضرة الله نعم. خضرة الله فوق الشك والدهر. أما لما لما يشع أو تمين موسى علق، قال فاتخذ سبيله في البحر عجبه هو يتعجب هذه كلمة فتموت موسى لا ما لا خا تدب الحياة مرة أخرى، فعندما يتكلم البشر يتكلم بالعجب. وعندما يكون تكون القدرة هي التي تحرزك الأمور فإن الأمر صعب سبحان الله أمر طويل سبحان الله طيب فارتد على آثاره هذا ما كنا نبغي هذا المطلوب لا مطلوب هو <تصفيق> كان أصر اللي يصعب بالنون بهذه بهذا القصة إذا دبت الروح <تصفيق> كل... نعم نعم نعم نعم نعم وذك نع أول ما سألوا أتنا أنا أتناقذ أنا رأيت إذا أرينا إلى السفر قال ذلك ما كنا نبغي مش أبغي هي رحلة مع بعض ذلك ما كنا نبغي آ نبغي فابتدع على آثاره قصصا رجعوا فقال لما رجعوا وجدوا رجلا نائما مسجى مرطط فقال السلام عليك ورحمة الله قال وعليك السلام ورحمة الله وهل في أرضنا سلام الرجل الصالح آه هذا أول أول ما صدم موسى صدمه بانه لا سلام في الارض وكان الرجل الصالح يعيش 2007 ميلاديه سبحان الله وهل في ارضنا سلام, سلام. مرحبا بموسى مم. بن عمران لازم يجري بدون لازم بدون يعني يعني يعني لابد ان ايه أن أن أن أن أن مش الولاية تطفح ولكن نور القلب ياتي على اللسان يا لازم لازم موسى بن عمران أو موسى بن إسرائيل <تض اله> لم يأتي في ذينة ابن موسى أنه ساحر ويتصف بالجن هذا ابن ما مان لا بقى لا لا بقى لا, لا, لا, لا أصلا أصل الله عز عندما يقول له العبد الصالح أعلم منك هو جاي مستعد نفسيا لتلقى العلم يتلقى العلم ممن هو أعلم ولو كان في بعض القضايا فهو أعلم أيضا لما لأن العبد الصالح أعلم من سيدنا موسى لما لم ينتق رسولنا النبوي. ب الله أعلم حيث يجعل رسالته. اه لكن هذا العبد الصالح أدرك بعض القضايا لكن غير مكلف بالرسالة بعض القضايا فقط. ناس. وعارفين. الثلاثة مواقف. لا ماكث. لا ما هو مش, مش الثلاثة مواقف بس. أكثر. ها ما. ما, ما سوف نأتي. سبحان الله. آه. المهم. انظر بقى إذا إيه. هذا الكريم النبي الزعيم بالإسرائيل هذا الذي اخذ شريحه في التاريخ من يعني من اقوى الانبياء بنيه وقوه وشخصيه واصله برب يعني صف ما كل المميزات سبحان الله لا لا دخل عليه مش انا موسى بن عمران وانا ما ليس عندي من الوقت فما العلم الذي عندك حتى اخذه وعظ ولو طال صدق اختصر انا ما عنده اختصر سبحان الله عندما يقول موسى م. بن عمران سبحان الله الا تدري من تكلم لهجه لا لهجه الرويبضه من من السوقه والدحمه حتى لم يعرفه ب... لم يعرفه بنفسه ده <تصفيق> ده انا فلان لا, فلان لا فلان هذا هذا هذا في ثنايا ما يقال في كتب التفسير الله اعلم العبد فتى موسى ما أنا لك حتى <تصفيق> فتى موسى لم يسبق سيدنا موسى مثلا يقول له النبي الله بالخارج اخرج قبله خرج لا لا لا في البروتوكول الدنياوي الذي لا قيمة له وانبي يذهب مع فتاه فقط ليس جيوش مثلا وعنده و... عنده, عنده عنده لكن تليق بالنبوة هي تليق بالنبوة يعني. هو يسير في معيه الله الله آه. فمن كسب الله آه. فقد كسب كل شيء ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا الله والولي والوالدين وكفى بالله وولي وكفى بالله وكفيله خلاص سبحان ويقدم سؤال باذن بالدخول في مدرسه العبد الصالح هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشده انت ما علمت الا الرشد اولا ظن حسن بما عند رجل من علوم صحيح وصفه بالرشد هل اتبعك مش هل اجلس معك هل أجالسك؟ هل اناظرك في دولة قرأ كتاب يقول يا شيخ عايز عبا معك ساعتين كده نتناقش في بعض الأمور يقول كنت نتناقش يا ابن ما شاء أنت درس أصول الفقه يقول لا ولا الفقه لا. ولا الفقه المقارن أبدا ولا علم الحديث ولا فقه التفسير ومتنفسه سيحدث في بعض القضايا في بعض القضايا. <تصفيق> <في تصفيق> إن شاء الله سوف يحدث. بعتبره سيكون بالنية. طيب خلاص. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم علم. أمنه. هل, هل اتبعونه؟ هذا الاتباع من سيدنا موسى يعني هذا من قبل أدب العظيم. لأن لأنك فلما أن الله قد قال أنك أعلم مني فلا بد أن تبعك تعلم. سبحان الله. آه هل اتبعوك على أن تعلمني مما علمت رجدا. فوجئ بالإجابة الصادمة الغير ما تبقى قال إنك لم تستطيع معايا صبر ثم علل له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة دشار العلم والحيطة والخبرة من كريم الدهي موسى لأنها عملت أشياء أنت لم تدركها فكيف تصبر لا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وداعت كريم الدهي موسى ورقه كريم الله موسى الغير تماما غير الغير تماما معهودة تماما قال ستجدني ان شاء الله صابرة ولا اعصلك امره خلاص انا لما اولي امامك متعلم انا لا اعترض ولا اعصلك امرا سبحان الله قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر اتفقنا اتفقنا يعني انا لما اعمل شيء اياك تسأل وتسأل وتتساءل لماذا إلا أن لك القضية فانطلق علينا يعبروا من مجمع البحرين دي للشاطئ الآخر السفينة تعقفت تعقفت له راتت على البر. راكبة في السفينة قالوا لن نأخذ منكم أجرا لن نأخذ منكم أجرا أنت راكبك ليه مجانا جزاه الله خير أول ما راكبه السفينه الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه كما يعني يقال ما تكسير زي ما يكون فأسة أو حديدة ويقعد يشيل في أحد الواحد الواحد من أسفل تخرقها هو قرقها هو قرقها فعلا هو يبدو قوية راح شارل له بينه وبين الماء لا شيء خلاص في الماء أمر طبيعي الماء يخلق اخرقتها لتغرق اهلها تغرق عشان تغرق الناس كرماء واهل فضل وراكبنا مجانا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا شيء يعني فيه يعني تعدي الخدود. في في شيء من, من, من ايه عدم شكر الصنيع اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا قال ألم أكن أنت لم تستطيعنا يا صبرا انا مش ذكرت أنا مش ذكرت لك أنك مش هتصبر قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عزيز خلاص نازلوا من السفينة وصلوا ولكن كريم الله موسى ما وجد ما أن يخرجوا من اللوح الذي نجع محمد الله فقرع. سوف نعود إليه هنا المهم، هم نزل على الشط، وجدوا شوية أطفال ولدما يلعبون، فنادى خضر على ولد وراح ماسك دماغه دوافير خرج الرأس بالعنق الله أكبر، وصار الولد كأنما خلق بدون رأس. يا رب. يعني عرف سيد موسى ل ل لما يعني. وقف وين في الأقفال صعب. صعب. اقتلت نفسا زكية بغير نفس اقتلت اذا احنا لا قتلنا شيء ولا دفأ ولا قصاص ولا حزة اقتلت نفسا زكية او زاكية في قراء بغير نفس لقد جئت شيء ان نقرأ ألا. الاول مرة ساعة خرق <تصفيق> سرق سرق امرأ خرق السفينة قال له الم اكن انك لن أن تستطيع من صبره ذلك <تصفيق> مرة قال له الم اكن لك اللهجة تزداد حدّة. خلاص عمر على على لك أنت يا موسى. وهو قاتل. ما أقول لك إنك لم تصفي معي يصبره. سيدنا موسى حدد مع نفسه. قال إن سألك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت. من اللي دوني عذر. أنت بصراحة وصلت من الأمر أنك يعني لما تطردني من المدرسة ما حد إيه يعني العذر معك. كل العذر في إيه؟ بصفر عند ثلاث مرات فقط ثلاث مرات فقط, فقط. فقط. ماذا نتعلم ثلاث مرات؟, ثلاث مرات مثلا أم ماذا لا نتعلم ان الانسان عندما يخالف خالف متعلم متعلما مرات ثلاث خالف متعلم معلم لا معلم خالف وخالف متعلم معلما ثلاث, ثلاث مرات فقال له هذا صراخ بيني وبينه ونحن الواحد منا يخالف ربه عشرات المرات في اليوم ولا يقال له هذا فرق بين يومين هذا من رحمة الله ونعم بالله. هذا من رحمة ونعم الله. الله يعني بشر لم يستطع رحمنا الله ورحم أخي موسى هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر لأرانا الخبر من عجائبه لأنه عنده, عنده حكايات وقصص وأمثال عجيبة ولكن سيدنا مسامعة أمثلة عدم الصدق بين المتعلم لظاهر الأمر على المعلم سنقف بعد أن تنتهي فضلاتكم تمام, من فرد تمام. المهم قال هذا فراخ بيني وبيني سأنبئك بتأويلي ما لم تتطع عليه الصدر طيب إيه بقى؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يقال أن المساكين وكان عشر إخوة كل أخ سيعاها المشلول ساتر يا رب والكفيف قلنا وال... سبحان الله والسفينه الجديده وفي على زي سي... نقول عند قناة السويس او عند معبر مدن المعابر كده ها مالك مالك اول ما تعدي على السفينه جديدة لا يوضا يأخذها ياخذها غصبا على بتوع الفايكنت وبتوع القرصانه الشمال هم هاكر هم هما دول هما دول ايه هم سبحان الله واحد متشخبله مالك ياخذ قبل سفينه غصبا لكن بالأيّ قرأ قال وكان وراءهم، ليس أمامه هو الملك أمامهم، هم يذهبون إليه، لا لا لا دائما لأنه عمل سيء فأت إذا لابد لا أن أتي في الوراء، لا يكون أمام، لا يكون أمام إلا الإمام أو أهل الخير. سبحان الله. لكن وراء، آه آه آه وراء، آه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غاصبة، فأردت أن أعيبه غاصباً يعني؟ فخراً، إقصاها، ب بما لا حق له أن يأخذها. يعتصب السفينه سبحان الله ف... فلما اراد ان يعيبها حتى لما يرى الملك فيها عين يمرون سالمين غانمين لا ياخذ السفينه المعيوبه لا لا هو لما هو لا لا سبحان لا, لا سبحان الله المعيبة المعيبه ليست المعيبة المعيبة المعيب المعيب طبعا ماشي ماشي ف اللغه ايضا غالبه طبعا لغه القران سبحان الله فكان من الصالح العرب عندكم في دور طبطشرو طبطشرو كان دائما يقول ايه در الله اني للجليس لشانئه وتبغضني من اليهم مقلته وضميره ولا تسأل العبد البعي... الفقير بعيره طبعاً وبعران طبعاً ربي في البلاد كثيره, كثيره عاوى الزئبه فاستأنشته بالذئب إذعاوه وصوح إنسان فكثه أطير سبحان الله يقول ايه من وجه نظره؟ أنا واحد تسأل حد يقول يدعثين البعير لا لا لا البعير هو هو, هو, هو ال... الجمال دي حد حد, حد, حد, حد ربينا خلقه ربينا لقد خلقه خلقه رحي تطح في الجئ في, في البرية واسرق الجمال ولا ولا سلع في حد سبحان الله هذي الصعلكة العربية بدون دين لا أسأل العبد الفقيرة بعيره وبراند وبراند ولا هي اروح اقول لمحمد خالد عطيني البعير أنا <تصفيق> روح أقول البعير اللي يعجبني تصرعنا ياخدوا كلنا فينا كمنظر بدل بدل الدين يغيب قرأت فيش مشكلة لا مند ما وزنك وطعنت أبشرك ما هذا ما ما أنت سمي بهذا يعني. المهم يعني فا فالصعلكة العربية لا يربطها إلا الدين سبحان الله والصعلكة العربية الان لا يربطها إلا الدين ونحن بعيدون تماما عن الدين طبعا أبعد ابعد ما يكون من الاشياء في حياتنا نحن اخذنا من الدين قشوره يعني يعني يعني يؤلمني يؤلمني ان يدا فلسطينيه تمتد الى اخيه الفلسطيني طب الله عليك انت تسر من انا يعني انادي و اناجي و اصرخ باعلى صوتي في نفس الوقت الى ابنائي واخواني في فلسطين يعني من من يفرح عندما يمد ابننا او اخونا من فتح الى اخيه من حماس او العكس او كده بالشر من الذي يفرح من فرحة يا فرحة اسرائيل بما يحدث لماذا؟ على فيه إيه؟, في ايه المطلوب المطلوب انك ايه يا اخي تنحن يا اخي تنحن انا فيش مشكلة بس المم يكون اخوة في الله المم يكون اخوة في الله اين الاخوة اذا كانت الاخوة في الله فليس هنالك مطلوب صباحا صباحا ده كانت سلاحة سلاحة بس بس في الله فليحفظك من نقطه يعني نقطه احنا ارضنا محتجزه والعدو مش العدو تداعت الامم عليهم فداح بنص حديث الرسول عليه الله والسلام وسلم ننتظر يعني اذا زوال الارض والسماوات وما فيهن اهون عند الله من ان قطره دم مسلم على الارض هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم زوال السماوات اه طبعا طبعا, طبعا. فكيف يا لا حلو. فاا يا أخي خدنا وبعدين أسد علينا في الحروب نعمات الطبيعة، زمان دخلنا في... والله قلب الإنسان تفطر. ولهذا يعني نعيد بفضيلتكم مع سيدنا موسى والعبد الصالح. يعني حتى نكف عن الكلام أن بعض ينزعاب الشيء. ايه هالبكاء فضلت اذهب على ماي ريفس اكونه ماي ابك لما دي ل... عند ل... ل... ل... الغنام فقتلت ف... نفسا ذكيه من غير نفس اقول الكلام ده قال انا ما اقول لك انك لم تستطع مع صبره قال ان سألتك عن شيء بعدها فنات صاحبي قال اهل العلم لا يشترط المتعلم على نفسه شرطه متخد اموت ونشوف ان لم احفظ هذا بتخرب لا تدرس لي طيب ليه يا ابن الحلال يا خص بابن السور علي صحيح خليت لك حمايه شويه سيدنا موسى حكم على نفسك اه خلاص سبحان الله فألوان. دخلوا اهل قريه دخلوا كده في القرية القريه بخيله وكان من اداب الزمن هذا كره الضيف كره الضيفان ده كان موجود على مر الزمن مش عند حاتم بس ولا عند العربي فقط كان موجود في صح. كل البلاد كره الضيفان مم. لازم بحجته وكان حتى وصف العربي انو جبان الكلب جبان الكلب جبان الكلب من, من كثرة الضيوف مم. وال الحتم وال... الطائف لما... لما تزوجوا في صبيحه عرسه جاءت العروس متعاه قال لها اين اكيلي فالعروس يعني ففي خير قال قلق. فالمهم يعني قال لها اذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له اكيلا فأني لست أكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما ذا عندنا وما فيه غير تلك المشية من عبد. شوفنا عبد. وعبد كرم. شوفنا عبد. كانت محل تقدير المستضعى عليه سلطان. نعم بلا سلطان. ولو كان أبوك مسلما لترحمنه عليه. صلوا سبيله فإن أباه كان يحب ما كرمه الأخلاق وإنما بوعدته لأتقن لا ما الأخلاق. سبحان الله. أمني. فوجد استطعمه استطعم أهله استطعم خطرق على الأبواب فأرفضوا لا يبيعوا ولا يصعبوا. يلا كانوا عايزوا يدربوا فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا شو تعبير القرآن يريد ان ينقض الجدار نفسه بذلك على شده يده خلاص ما ما ما ينفع فيه انا يريد ان ينقض فاقامه يقال ان القبر وضع يده على الجدار فاعاده كما هو يقال يعني ولكن على كل سواء اتخاذ الاسباب في البناء اعيد ان اقام الجدار لما اقام الجدار سيدنا موسى لما يعني هم على من الجوع والتعب وبعدين القريه بخيله وانت تعد لهم الجدار وت... اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالح صالحا يقال ان اروم ده كان ابوهم السابع مش ابوه يعني آه آه ابو, أبو الاول لا لا السابع السابع ظل الصلاح في الذرية. سبحان الله والله أنا خيار من خيار من خيار. آه؟ إن الله من من آدم. من ولد من ولد من إسماعيل من كنانته من كريش. فانا من خيار من خيار مش محمد رسول الله تخيروا لنطوفكم فان العرق الاستاذ سبحان الله ف فالمساله هنا ان, أن كان ابوهما صالحا وكان ايه ترك تحت هذا الجدار ايه في كنز يقال ان هذا الكنز كان ايه مش مال ولا غيره ذهب يقال انه لوح مكتوب عليه حكمه كنز كما هو الكنز <تصفيق> هذا <وده> كنز الباقي <تصفيق> <تصفيق> العبد الصالح يضخم الأمور <تصفيق> من وجهة نظره <تصفيق> آه؟ آه؟ <من> <تصفيق> هذا هو الكنز. يقول هذه الحكمة عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو يغفل عجبت لمن يؤمن بالدنيا وغرورها كيف يركن إليها هذا هو الكنز الذي تركه هذا الجد الصالح المطلوب أن, أن نحزن ونغضب ونك في الحياة فضلت الشيخ نعم نستمتع بالحياة نستمتع يا بني ما من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من رزق ولكن لا في كبر ولا مخياله ولا منظر على الناس ولا ظلم الآخرين ولا بطر ولا م. أشر ولا ما أبدا وإنما استخدم هذه النعمة في مرضات الله سبحانه من ذا الذي يحرم ما ما الله لنا م. بالعكس بالعكس فااا ف... المهم جزء آخر من قال هذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويله مهلا الكندي قال لو شئت لأتخاذت عليه أذرة قال هل فراق وبينه وبينه ثالثا انت حكمت على لكن سينبئه بتأ... ب... بتأويل ما صنع تمام. تمام. تمام. تمام السفينة قلتم ان كان عندهم ملك يأخذ السفينة غص والولد الولد كان, كان أبواه مؤمني والولد كان كافر وسوف يظل على كفره فأراد ربك رب غلام يعلم الله في السابق عد بأنه خشي خشينا أن يرهقهم وطغيانا وكيفتهم فرع متمرد يفتنهم عن دين الله فراحهم منه حتى يخذفهم رب العباد خيرا هذا ما. أمر من أمر الله سبحانه وتعالى بالله. أما الجدار أما أما هكذا نفس القضية وفي الكنزة واللياتبين الغلامين ربنا سبحانه وتعالى أعاد إليهم هذا الكنزة وهو كنز من الذهب أو من المال أو من الحكم أيام كان هذا تأويل ما هذا يعني بإجمال أو بإجاز قصة الكريم مع عبد الصالح مراك الله فيك فيه سبعة. نقف عند بعض المحطات نستخلص المستفاد. منها مثلا بداية نبدأ بالجانب اللغوي. نابل. بسيط. م. في في سفينا قل فأردت أن أعيبها. خل أردت. م. عيبه. في الغلام قال فخشينا أيه أي رقاهما. و في الجدار فأرادا ربنا. وأنا ف فأرادا ربك. فأراد فأردنا فأرادا ربنا. لما ين هؤلاء الصفوة أو صفّة الصفوة عندما تكلمون عن أنفسهم وعن الله عز وجل فإنما ينسبون لله كل خير وينسبون لأنفسهم كل شر فما يقول فاراد ربك أن يعيبها لأن الله لا لا لا ليس من عنده من عنده العيب أبدا ابدا ولا يقدره ولا نعم ولا يقدره وتقدير الله سبحانه وتعالى ولكن إن إن إن إن, إن تشكروا يرضه لكم وان او او او و ماذا ولذاذ الذهب على ال... لا يرضى منك صحيح اه سبحان الله اذا اردت ان اعيبه اراد ربك لان لما تجد في, القر... في طول القران عرضه ادم الانبياء وادم الصفوه فليس سيدنا موسى سيدنا ابراهيم ولا الذي خلقني, خلقني فوهدي والذي هو مرضت مارفته... فهو يشفين المريض النص... أمرضني نصو وهذا الله يعني خلقني يهديني مرض لا أمرضني. يطعمني لا. يطيني امراضني لا لا هذا مريض انا الذي اصبت لكن, لكن هو الذي هو الذي لا ياما المرض لان المرض شيء غير شيء غير محبب للايه للانسان وعشان شيء غير محبب فنسبه إلى الى نفسه لكن لا ينسب المرض الشيء السيء الذي لا يحبب للانسان الى يعني الى الله سبحانه وتعالى الخمسة الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو, أبو بكر وعمر أبو وعثمان وعلي وأبو ذر فسألهم سؤالا ما سؤال ماذا يحب فلما أبو بكر بدأ بس أنا أحب من الأمور ثلاثة قال ما هي قال أحب الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك فعمر قال وأنا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر وعثمان قال أنا أحب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والنهار وسيدنا علي قال انا احب الصوم في الصيف واكرام الضيف وقتل العدو بالسيف امور لا غبار عليها وتنم عن شخصيه ايه قائديها الا ابو ذر او الا أبا ذر قاس اما انا فاحب الجوع والمرض والموت عجيب قال هذه أشياء لا يحبها أحد يا أبا ذر قال. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مدت لقيت ربي فنظر إلى الثمرة ولم ينظر إلى الشجرة الله, الله فتجد الجن كما نقول قالت الجن وأن لا ندري اشر آه صعد في الإيمان أشرن أريد بما في الأرض أم أراده أم ربهم برشد هل يفرشد جاب الإرادة بال بالفعل المبني للمعدو نعم على ذلك الله مبني لميتون أشرن أريده لما يأخذ أشرن أراد الله بالعباد كلهم من عند الله لك لك عند أدب أدب. أدب. هذا هذا هو العدد هذا هو الأدب. الملمح الثاني قال تستطع ومرة قال تستطع مم. يعني الدلاله هنا لما عدم الصبر مثلا هو هو هو لما تحط التاء في الفعل يدل على ايه على على الزمن, الزمن في مده اه يعني انسياح ولا انسياب ولا سبحان الله زي استع.. اخرج واستخرج يعني بهذا المجهول يعني فدي بس فيها كان عند سيدنا مصطفى صبر <تصفيق> خدمه الصبر هو كمان انا على القضية لا صبر. نلحظ نلاحظ ملمح الهدوء ولين العريكه من قبل سيدنا موسى على غير معهود تماما لماذا نلحق شده المعلم الصالح المعلم على غير المعهود لدينا الان العبد يكون رقيقا جميلا لا سهل العريكه لماذا اولا ادب المتعلم مهما كان مهما كان فيجب ان يتصف بصفات معينه كانت عنوانها هذا الدرس العجيب الذي تلقاه المتعلم وهو سيدنا موسى من هذا الرجل ان يكون لينا متواضعا مهذبا مؤدبا سهلا لينا والمعلم لانه يدرك صعوبه من امامه وقدر من امامه سبحان الله فعادي ايه يصعب عليه المساله حتى يعني يصقل علمه نعم بارك الله فيك طيب السفينة الغلام الجدار نعم هل لهذه ثلاثه اشياء تنظير في حياه سيدنا موسى او الله اكبر الله اكبر جاءت سيدنا موسى مع فتاه وراجع ابن نعم يسترجع الاحداث اللي حصلت انا جيت عند الرجل ما مرت وغمضت عيونه وهو قعد بالصبر فبيراجع حساباته المسلم هكذا يراجع حساباته قال له يا كريم عندما امرنا امك ان تقضيها في التابوت فتقذفك في اليم من الذي حماك الله قال انت يا رب قال ولماذا عندما نزع الرجل الصالح اللوح الخشب من السفينه على ما خفت خفت مما قال من ان قال احميك صغيرا واولي عنك حمايتي كبيرا طب الله عليك في حياتنا تقدر انزل تحت يعني تعال من هنالك الى هناك الى, هناك إلى, هناك إلى, هناك إلى هنا تفع فيه؟ جاء ممتاز تمام جميل عشان بس اولادنا في اللغه هنالك لتقال البعيد, البعيد البعيد وهناك للأقرب اقل وهنا لهنا لل... لما المكانيا انت سبحان الله العظيم لما لما لما تجد وانت تتمثل قصه ال ال ال, ال... الكريم في... في هذا التنظير السفينه يخطخ اللوح والكريم هو رضيع في عدة ألواح أو في قارب صغير أو في صندوق صغير طيب. طيب. يدعي العبد أنه كسب هذا بعلمه وجهده وهذا المال الذي جاء وإنما أتيته على علم طيب. وأنت في بطن أمك العلماء ماذا يقولون وأنا في بطن أمي إذا تسعة أشهر ليس هناك أكسجين صحيح هذا يأتي المغلقة المتعطفين على العمل لا. طيب قالوا لو اعادوا الجنين الى بطن امه مرة اخرى لمات بعد ثواني لماذا هو تعاود على الهواء موت. فسبحان الذي يعني عاشه او ابقاه تسعة اشهر دون اكسجين ولما رأى الاكسجين لا يستطيع ان يعود الى هذا المكان مرة اخرى صحيح كل الجنين يعيش معدولا ومرعا ما الذي يرعاك الله. نفس القضية قالوا ان المؤمن لما يدخل من سعة الدنيا إلى ضيق القبر ويخيروه أتحب أن تعود يقول لا كما لا يحب الجنين أن يعود إلى رحم الله استحالة يقول الملك أتحب أن تعود إلى الدنيا يقول لدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني ترجعنا فيه. عبد الصالح. عبد الصالح. الصالح. الصالح. أما أنا أنا أنا مالي مالي مالي ما بين مالي, مالي, مالي فين شركاتي فين الشركات فين البورصة فين الأسهم فين السندات. بدون العلي آمر. لا, لا لا لا. لا. لا ما تركت. معنا. فهذا هو التنظير الاول ما بين. فينا وليام. و وليام موسى ملوك فين. كلاهما يم بالعكس موسى انت كبير تستطيع ان تسبح ولا قوة ولا تعب تبغى أنت صغير. مع الله. وأنت أيها العبد العادي من كلنا لا. لا. أنت عندما كنت, كنت في بطن أمه سبحانه محض إفضار لا تظن أن الله يرزقك لأنك يعني تصنع الخير لا طب وما الخير الذي كنت تصنع أنت في بطن أمه هو محض إفضار والإنعام من الله وهذا العقيد. العقيد على الكل مسلما كان أم كافرا العبد هو بس الفرق من دي أن المسلم يبارك ده في رزقه والكافر مشتوب منه رزق ويرزق ويمنع منه رزق ما ترزق الدهاء بس فعلي لا الفرق انا بص كده عليه بهيبه انا عارفه بالضبط تمام السفينه هذا, هذا التبيل الغلام ذا الغلام قتلت نفس <تصفيق> الذكيات البريانه انت موسى وكسر الرجل فقضيت عليه لا. فيما هي نفس القضاهيه انت قصه ليس حكايه لكن ربما هذا كان يتشاجر مع لازم المهم يعني ما حصل يعني انه قاتل نفس الذكيه ها ها ما كان يستحق القتل وأنا أتصارع مع واحد يقتلوني. طبعاً طبعاً نفس نفس النظر. نفس النظ نفس التمثيله الصحيح سبحان الله. الجدار هو لما لما لما استطع ما أهلها فأبو أن يضيفوهما وعدل الجدار. طيب لو لو شئته دخلت عليه أجره. ومتى لما سقيت للبنتين. ها. توليت أو إذا ضيع قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير. فقير. فقير. فجاءت احداهما تاتي على السحيه تمشي, تمشي على السحيه قالت إن مد يدك ما له سبحان الله فاذا الناس فقد انت يا موسى فقير الى الله انت عند القريه البخيله وفقير الى الله عند مدين فانت المفتقر الى الله دائما وذلك الصالحون علمونا اللهم افتقرنا بال... اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك اللهم اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا ولا تفكرنا بالاستغناء عن الاستغناء عن الله فقر, فقر, فقر الفقر, المتقع الفقر, الفقر المتقع الفقر المذقع ولذلك لما لما لما العلماء قالوا في الحكم إن, ان المنع من الله احسان وإن العطاء من المخلوق حرمان إن ان المنع من الله إحسان, أحسان والعطاء من المخلوق حرمان اه لماذا لو فهمنا حكمه المنع لو انا لو افهم الله يمنعني يمنعني بخير ان من عبادي فقير للصحه ده الفقر غينة. وإن وإن من عبادي لا يصح ولا الغينة وهكذا دي دي وعبد لا يصح ولا الصحة لا يصح ولا هكذا خلاص دي نقطة واحد الأمر الثاني أن أنت سبحان الله وأنت في معيتك الرسول عليه السلام العطاء من المخلوق حرام يا حضرات وأنعزت نفسك يا سلبط أعززنا كل ما شوفك هنا أخبار ال ال اللي بتاع الليش اللي ترد هالك إيه كويس كويس يعني البراد او الثلاجه كويس في يعني بتشرب بهذا بعد كده على مره بس لو تعطلت نذهب بها يا اخي كلمه طيبه خير من صدقه يعني أبدا هذا التنظير في هذه الايه في هذا الفصل الثالث نعم لكن يعني لفت نظري في مساله الاراده التي لنا في سياقات لقيت الكلام هل هناك مجموعه ارادات او مجموع ارادات انصح الجمع أم هي اراده واحد هو اراد فاراد فاراد لا تجمع فيما طاله الله لداود عليه السلام قال يا داود انت تريد وانا اريد داود هذا يمثل من يمثل البشريه يمثل الانسان صحيح والانسان له اراده انا عايز ابني يدخل الطب انا عايز بنتي تتزوج ابن فلان انا عايز بيت الفلاني انا عايز القصه الفلانيه لكن يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترضى بما اريد أتعبتُك في ما تري، ثم لا يكونوا إلا ما أريد، فإني فعالٌ إلا ما أريد. الله رحمه. قضية منتهي. فشوف إر إن لدي عبادة، إذا أرادوا أراد. للعبادة؟ أرى هو ماذا الصفوة؟ الصفوة. ها؟ إن أكبر. إني أرى أن الله ينفث في يا عمر. م. كان يقول كلاما يأتي به القرآن، نصدقه؟ إن الله سبحانه أر... وتعالى. ما. ما, ما, ما, ما, ده ما, ده؟ ما. لنا أن ان نتساءل ايات القران الكريم صورت رحله سيدنا موسى مع فتاه لكن في الحوارات التي دارت بين سيدنا موسى والعبد الصالح ما ظهر الفتاه هو هو قصة سيدنا موسى فيها العجب في اختفاء شخصيات يعني اختفت شخص شخص اختفى شخصه ابيه دوما ما نعم صحيح القضيه مركزه على مين على سيدنا موسى وعلى الام بس الاب تمام ما اتى ذكره طبعا دي نقطه النقطه الثانيه كان صاحب الظلال راح يطلع لي يقول ايه يقول ان الرجل هذا العبد الصالح كما ظهر من المجهول اختفى في المجهول لكي يعلمنا ان القصة انما لها تدابير اخرى خلاص اخرى هي دي كده عشان يعلمنا ويعلم الكريم ويمشي هذه مهمته اين ذهب العبد الصالح ما اعرف انت الموضوع الله اعلم ما جنسياته ما ولا ولا هذا سبحانه ولا هذا هم في المساله يعني صور لكن ولكن من كرم الله فتجرنا. نعم. أنت سأل فيجاب فففتجر عليك. إذا سألناه لا, لا أنا عايز أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم موسى. وانت كيف شعورك إيه؟ لما قاعد مع الخير الله موسى. ما مصامرات؟ ما مصامرات؟ <تصفيق> نتكلم. لهم ما يشأون. نتكلم. الله على سرر المتقابلين يعملوا يعني هيشتموا هي بعض ولا يطلعوا في الصفوف المعارضة يشتموا الدولة. لا أنا ما فيش كلام من بخيبر ده لا أنا لا. ما فيش كلام ده بعيدة. آه. نعم. نعم. ما الدروس المستفادة التي يجب أن تركزوا عليها أنتم كدعاء لهداية الناس إلى الطريق المستقيم أولا أنا اخذ أول معلم هذه القصة العجيبة في ثلاثة معالم الأول العالم والمتعلم حرص؟ نعم ده العنوان تعالى تعال تعال لمعالم أي ادب المعلم أساسا؟ قبل الأدب المعلم. قصير. قصير. بارك الله مشاهدينا الكرام، معنا. صفوة الصفوة. سادنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع نرحب بضيوفنا الكريم دالي سامي الكبير صدرت الشيخ الاستاذ الدكتور محمد مر الكافي مرحبا بصداقتكم مع ادب العالم والمتعارفه بمحاوره ثلاثة نعم تعال المحور الاول قصة عجيبة عن خاتم الاصم واستاذ شقيق البرخي نعم هذا نفس غلطت سيدنا موسى مع عبد الله مع عبد الصمد تمام عاش حاتم عند أقدام شقيق ما على ما يربو من 30 سنة ما شاء الله تتميز يتعلم بعدين شقيق يوما ما قالوا من يعني أنت تتميزي من كم سنة قالوا أكثر من 30 عاماً قالوا ماذا تعلمت من ياه إيه حفيث العلوم يا قالوا أشياء ثمانية يوجز ثمان أشياء الأول. قال شقيق واضعه العلم ثمان اشياء احنا احنا الولد الولد في الصف الرابع الابتدائي يكون يكون درس 700 ماده واضح شويه هو ولا العنوان حتى وهو غثاء تحت ابو لكن تعال الى هذه الثمانيه الكبار التي تعلمها سبحان الله حاتم الاصل يعني بدل ما انت تسمع تقول لنا في نشر اخبار بتاعه مجموعه الثمانيه تعال نبدا في مجموعه الثمانيه الأح الأح الأح الاجمد لا لي يا لي أهما. لو اتفضل هل رايت ان لكل واحد من الناس محبوبا يحبه صحيح ويعشقه ويقترب منه فبحثت من المحبوب الذي يدخل معي قبري فلم اجده الا العمل الصالح فاستكثرت ملها جميل جميل ادم لا اله يعني شوف كل واحد يحب شيء يحب المال يحب الشهرة يحب مش عارف الكرسي الاداره وانا جيت العمل فالعمل رحت بستكثر منه سبحان الله وبعدين وجدت أن الناس تغلبهم شياطين الإنس والجن فلما رأيت كلام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى فعشت حياتي أنهى نفسي عن الهوى خلاص. خلق خلق بينهو من هوى إيه؟ حاجة رأيت الناس يجمعون المال من حله ومن حرامه فلما قرأت قول الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق فتصدقت اكثر مما ابقيت وعزيز يخلي ايه يعني ينقل ينقل زي ما اقول بتوع الحسابات المحاسبه ينقل من حساب الى حساب رايت الناس تعالى بعضهم على بعض بالمال وبالحسب وبالنسب فقرأت قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم فعملت بالتقوى ان اخاف من الجليل وان اعمل بالتنزيل وان ارضى بالقليل وان استعد ليوم الرحيل فشغل نفسه بالايه بالتقوى رايت الناس يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض فقلت قول الله عز وجل نحن قسم هم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا سبحان الله فراى ناقصنا من ايه أنا قسم من ما ما مالك الله الذي قسم الله الذي قسم سبحان. رايت الناس يعادي بعضهم بعضا وعندما شايفين اليوم الأخ يرفع قضاء على قوة مش عارفوا اللي يستم من اخته الأرض والبيت والسيارة والعمارة والمحل والشركة والشركة وكذا فرأيتوا أن لي ان ان عدوا واحدا وضحه لرب العباد إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا فلم أعاد إدى الشيطان أنا ما أريد إنسان الشيطان هو اللي, اللي, اللي, اللي العديد ثم نظرت إلى الناس رأيتهم يخافون من الغد فلما علمت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان الله لا. فعلمت ان ان رزقي مقدول عند الله فلم انحني الا لله والناس اللي بيذل الناس ايه بعد اعطيك دلل الحرف العالمين طم. رأيت الناس هذا يتكل على قريب الله هذا يتكل على ماله ورايت ان الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال جزاك الله عني خيرا اذهب فعلم خلاص انت خدت الشهادة الاجازه وهذه الثمانيه هذا محور من أول. تعال اذا لماذا ان ليه المعلمين اللي كانوا يعلموننا كانوا افضل لكن معذات المعلمه الثانيه نعم زيارة لشقيق زار حاتم الأفضل قال ماذا تصنعون قال نحن يطاومون <تصفيق> <تصفيق> نريد القصة وأن حاتم بعد هذا العمر بعد أن أدن له بأن يعلم ما زال في طور التعلم عجب. يظن <تصفيق> الإنسان يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل نود الحوار البسيط الذي ذكره. هو حاتم قال كيف أنتم يا حاتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ترنا فقال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ترنا صبرنا. قال هكذا تصنع عندنا كتاب بلخ. قال فكيف حالكم أنتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ترنا شكرنا. لأن العطاء قلنا اعتقده صبر. تمام. حكمة باردة. تعال, تعال, تعال إلى المحور الثاني. تعال إذا لماذا المعلم الأول مش عرفته يعني لا محمد عرفته أصلًا صلب المعلمون الأول من السلف الصالح كانوا مؤثرين فيما من علموه والآن للأسف المعلم لا يؤثر إلا برحى راضي طبعا في بعض المعلمين الصادقين لماذا ما لك قصة القصة واقعية في حياتي أنا شخصيًا حسناً تفسر لماذا يعني, يعني, يعني الحمد لله انا لن اذكر <تصفيق> اسمه لن اذكر اسم صاحب السر لانه يعني استأمنني عليه حتى ولو مات, مات رحمه الله ورحمه الله <تصفيق> وقال ولا تذكروا بعد موته ولا تذكروا اسمه حتى لا يظن الناس بخيره سبحان الله الله اكبر طب انك تكون ندوه له الان راح ربنا طبعي وراقب طلق بص بنفس العالم المستمر رحمه الله عليه والله كنا ذاهبين مره قال تعالى نصلح بنت زوجها يعني على زوجها رجعت بيت ابوها بسيطه بعد هذه مهماتهم فلما اقتربنا من البيت الخد بعدك البيت اللي احنا رايحينه ده صاحب البيت ابو البنت ابو الزوجة دي تاجت خمر سلام يا رب أصلاً كان يا وعارف طب ممكن العجوز ده... يذهب إليه لا لا سبحان وهل يرى الطبيب إلا عند المريض الله أحسن ما وبعدين انت تستنقذ يعني المسلمة ان المباريات المباريات الحرام صحيح فالوان فرام تعاضي خلاص بقى نروح نروح باذن الله قبل ما متعصب تمام سؤال لان انا تلميذ صغير مريد صغير امم انا يعني يعني كما انا انا انا أنا سطر من قصر وووغيض من فيض وقطر من من من من يعني لا أسوي شيء لا لا ضع عليك يا رب يعني كنا نقول في ذاك المقام نملة وهنانا بجوار هذا الجبل الأشام الذي يقود السيارة بجوارك الله يبارك فيك ما ين الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك فلا لابد أن ننسى إن شاء الله وأنا أمرتك فأنا جلنا من السالزين على باب البيت فأمسك بيدي اللي جددني ف في نفسي اعرف على ماذا على هذا الذهاب اللي احنا عايشين على قدى بنده ان نكون ني خالص على جددني جددني جميل ولا مهم جدا بينا ان نجدد كل يوم الصبح اجددني أنا ليه قاعد التلفاز التلو... التلو... التلو... بيقليس مجدد مجددني ف فكرت بنفسي يعني حسبة حسبه دلوقتي وإصلاح واصلح البيت وفي نفسي وليه عشان هذا الرجل الذي له فرض عليه في التعليم اه في نفسه فركزني كده فكر هل مش عشان خطري لله فقط الله اكبر هذا هو المعذب هذا هو المعذب الله اكبر هذا المعذب سبحان الله كرامه سميها ما شئت يا ابني انا لازم تعطوها اسمها هل انت بالله بهذا المنطق هذا موصول بالله فبالتالي يعني أنا لما لذلك اقول لك ما رأيت الا صواما قواما ممسكا لسانه عن اعراض الناس فكلمت ام من هو فضيله الشيخ نعم لا لا لا لا لا لا لا لا كنت لا فتعال ليس مسألة علم فضيله الشيخ لا يا الله ويعلمكم الله يعني ليس اللي جاءوا علم لدني ده جاد يعني كده من يعني بالصبر يعني بالاستيعاب لا مش الاستيعاب بتقوى الله بتقوى الله عز وجل كان تقي اكثر من سيدنا موسى مثلا لا عنده في هذه الجزئيه آه. يعلم عن افضل مما علمه الله او ما فعلته عن امري يعني هذا علم علمه الله لا علم لدوني وكم من اناس عندهم علم لدوني اخر ومامور ايضا ان يسمع هذه الاصانيع لا كان كان فيها يعند مكرما الله موسى إذا هو درسنا درسنا نتعلم ماذا من هذا الله أكبر أن أتفق الذي ذي عبنا عليه ونعم بالله آه آه لا فضلنا أبدا أن يعني ما هو حلمت شيئا وغابت عنك أشياء وغابت عنك فيه. أشياء فا فالمسألة مهما تصل إلى بحر العلم كلما يعني سبحت في بحر العلم تجد نفسك قليلا بسيطا صغيرا لا تسوي شيء سبحان الله فا أنا عايز بس أذكر أبنائنا المعلمين بأن المعلم ده زي صاحب المال صاحب المال أنواع أربعة في واحد مكتسب يتكسب بما زي موظف راش يشتغل الصرح عشان ياخد ايه؟ راتب أو أجر اخر الأسبوع أو اخر الشهر تمام؟ ده الايه؟ ده المكتسب في واحد مدخر يعني دخله أكبر من إنفاقه في الاخر عشرة ايه؟ يدخره يدخره ده المدخر وبعدين في واحد ده ايه منتفع يقدر ايه يعني ياخد المال مش هيدخره ينتفع بيه وفي واحد بقى ايه باذل هكذا العلماء في واحد متكسب زعيم يروح ياخد دكتوراه مش عارفه انه الدوله تنفق عليه الاف السردين والاف الدولارات والاف اليوروهات طال يرجع اي يا ابني درست ايه والله درست الفرق بين فلسفه ديكارت وسبينوزا بس يا اخويا رحت اقرا في حاجه في الملايه عارف يا اخويا في ربع ساعه اقول لك تفاهه ديكارت ولا سبينوزا بتاعه ولا كنت اقارن بين دوركاين وكارل ماركس ولا مش عارف انا درست في نظرية ما درستش يا ابن كورد الحاله فكله ده في واحد واخد دكتور صيدله يا ابن واخد دكتوره في ايه يا بيه والله خدتها في الايقاع في الايقاع منين عشان واحد في الايقاع موسيقى اه الموسيقى موسيقى موسيقى ما شاء الله أنا أنا خشوت الزه خشوت الزه ما شاء الله وتو الله هذه رسالة كلها دم دنا ما شاء الله الله سبحان الله والموت الله الله فدم واحد مكتسب واحد العلم برضه واحد مدخر ياخد العلم ويخزنه واحد منتفع لكن في واحد ايه باطل العلم الرسول صلى الله صورهم بالارض ارض رمليه, رمليه, علي رمليه, علي رمليه, علي رمليه بل بالعكس بل, بل, بل, بل, بل بالعكس من كتم علما علمه الله نعم الجمه الله بالجم النار يوم القيامه لكن يعني طالما فضلتك ناحيه هذا دعني اسال فضلتك العلم الشرعي فقط ام اي علم اي علم يؤدي لسعاده البشريه واسعادها واداره حركه الحياه وتعميرها فهو علم شرعي جيد الطب علم شرعي اذا اتقينا الله رب العالمين الهندسه علم شرعي الـ الـ الـ الـ سبحان الله علم البيئة علم شرعي علم النبات علم شرعي علم الفارماكولوجي علم الادويه علم شرعي اي علم من العلوم يعود على الناس بالخير ان تثري حركه الاقتصاد في دولنا الاسلاميه هذا علم شرعي اي علم يؤدي لسعاده المسلمين وقوه الاسلام هذا علم شرعي علوم عسكرية علوم ايضا قلت فضلك انه الدروس المستفادة من هذه القصة تقسمها لها ثلاثة من تمام أول. تمام مم. انا اكلمتك عن الحاتم وفي قضية المتعلم والعالم ادي صفة بعض من صفات المعلم تعالي عن صفة المتعلم نفسه اولا قال عمر تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه كان الشافعي يقول كنت لا اشرب الماء في مجلس مالك حياة منه وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أؤذي مسمع. سبحان شو الله. شو حدث؟ وكان أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة سنهر بن حمبل إذا ذكر الشافعي وكان مبتديا كان في آخر أيام يجلس أقول يا إمام هو الإجلال للشافعي الشافعي مش موجود. كان مات الشافعي. مات الشافعي. سبحان الله. والشافعي لما زار الكوفة. وخالف مذهبه مم. قالوا يا امام انسيت مذهبك قال احترمت رفاه ابي حنيفة. فين الخلافات والخيبه اللي بين الجماعات وبعضها لقله البضاعه في العلم والله لما تجد ولد واحد مختلف معه او يسوع تعرف ان هم الاثنين بضاعتهم قليله في العلم فعلا الم يختلف العلم الكبار الله سبحانه الله العظيم يعني يعني يعني كان يقول ايه الشفيع ال ال ال ال ال ال ال يقول الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه الشافعي لم يقل مذهبي لا لا لا لا و... يروح الناس يسالوا الامام مالك في المدينه ممن ناخذ العلم امام يقول ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس الكلمه تطير الى مصر ولو شيخك يقول عنك هذا ماذا قال قال ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن ادريس يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك يا الله احترام العلماء <تصفيق> سبحان اين هو م. اين هو سبحان الله <تصفيق> العظيم فالمتعلم ف... لابد الا يتكبر على المعلم الان لان المدارس اصبحت بالمصروفات واصبح الاب يدفع والام تدفع سبحان سواء من من من من دم الحي او من لحم الحي كما يقولون الواحد يتكبر على المعلم ليه ها ايه ده انا الولد يقول له انا اللي بعطيك راتبك ده... ده ينفع في العلم هل ينفع في هذا بس ويعمل بأمواله لا لا خلينا نسوعى وانا هي شبكه التدافع ولو لا دفع الناس الله الناس بعضهم ببعض شلون انت انت عندك مال ادفع المشكله ولو ان ولو ان ولو ان الادارات التي تقوم على دور التعليم اصطحت تعليمها ما احتجنا الى هذه الاموال كلها التي تنفق في بلد واحد يقول في بلد من بلاد بتنفق لسنة عشرة مليار دولار على على الدروس الخصوصيه طب المدارس راحت فين مدارس راحت النهار الثاني أدب المتعلم،, أدب المتعلم النهار الثالث. ما ما إحنا نتكلم عن ما ما في حاتم وشقيق هذا أم أدب المعلم نفسه وكيف يكون شقيقا بالمثل، وكيف يعني خاطب الناس بما يفهمون. تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحاس صحيح يعني لما تتكلم مع عوام الناس تتكلم كلام بسيط. أنا تروح تتكلم عن الثقافة ولا والفكر الإنساني ولا مش عارف الكلام الكبير هذا. أنا أقول مم متأثر بالقاهرة لين تشعر بس بهذا المنطق يعني بهذه السهولة. ماذا الله ما ركز. ففالفال ااا ال ال ال وهذا المحور الثالث يقسم الناس أربعة. من حيث ماذا؟ من حيث العلم. حيث العلم, العلم, حيث العلم أعرف أعرف رجل يدري ويدري أنه يدري. ورجل يدري. ولا يدري انه يدري مه. ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري طيب. ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري واضحه انا فصلت فصلت رجل يدري يدري أنه يدري قال هذا عالم فتبعوه هذا العالم ويعلم واخذ علم العلوم وعنده خبره في في تحقيق <تصفح> العلوم ان شاء الله هذا هذا عالم فتبعوه نعم ورجل يدري ولا يدري انه يدري هو عنده علم راكب مش مدرك ان هذا نائم فاقظوه والنصحى نايم فات العلم اللي عندك علم الناس حرم عليه كتم علما ألجمه الله بالجم النار يوم القيامه كميك كما يقال كان تلميذ سيدنا علي لا. ماشي كده في على شط النهر فيقول له ما استقوى يا امام اقول لسيدنا علي اه بس اد سواد بدر يشهد مع بعض فالتقوى ان لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك ان لا يجدك حيث, حيث نهاك ولا يفتقدك حيث, حيث أمرك. أمرك وإن شئت فقل هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والغضب القليل والاستعداد اليوم الرحيل وإن شئت فقل وكوميد يكتب خلفه فلما تعبت وكلت يدك كوميد ظل علي يقول إن شئت فقل وإن شئت فقل حتى أدن الفجر سبحان الله هذا وراء في التقوى هذا وراء هذا وراء فرجل يدري ولا يدري أنه يدري هذا نائم فيقضوه ورجل لا يدري جاهل ولكن يدري أنه لا يدري رجل يقول أنا أعلمون يا جماعة أنا هذا مسترشد فأرشدو وتعالى حبيب عندك تعالى معلمك تعالى معلمك العلم سبحان الله ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذا جاهل صار رفضوه واضربوه حتى سبحان الله وما عنده استعداد لا لا لا هو, هو, هو لا يدري أنا انا لما اكون مثلا مريض وهو يا جماعه الله انا مريض هذا نصف العلاج وبعدين اجي الطبيب ادري ربع العلاج ثم اخذ الدواء هذا لكن انا مريض والله انا اريد ان مثل الله يرحمه الشيخنا ما زال يقول نحن عندما نعيب على الكبار اهل العلم يعني كمجرعة الزيثام يشاهدون مباراة للمصارعة ويضحكون من المصارع الذي وقع على الأرض انت مالك ما سبحانه انت مالك بالإدخلك يا صالوب من المدوت انت مالك سبحان الله انت مالك بالإدخلك انت, انت بالقضية ما ما تخصك من قريب ولا بعيد نحي يعني القصة كلها هذه بين سيدنا موسى والعبد الصالح حدثت لكلمة أو لسؤال قاله رجل من اصحاب سيدنا موسى لا من اعلم اهل الارض الا يعلم سيدنا موسى هو من صفوه الصفوه ان الله سبحانه وتعالى اقدارا ومشيئات اخرى هو لا يعلم هو, هو ما كان يتصور ولذلك هو استرجع ورجع هو سبحانه <تصفيق> يعني هو ما تخيل تصور ان في اعلم على وجه الارض من نبينا رسول ما كان يتخيل هذا ابدا ولذلك اول مراكبه السفينه نعم <تصفيق> فالعصفور جاء على شط على حافة السفينة ونقع في الماء مقرتين فالرجل الصالح بصر السيد نموذج في هذا النظرة وقال يا كريم الله علمي تبقى تشوفه لسه وعلمك وعلم الخلائق ما نقصت من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر عسى تفكر أن نتعلم سبحان الله سبحان الله أقص لابد بد أن يعلم هذا لابد بد ده لا بد بالضبط كده بالضبط كده وفي الآخر قال له كريم الله اوصنه اتصنه ودائما دي مهمه جدا الابن دي واللي استاده الابن أبوه في نهايه المطاف دي قال يا موسى كن بساما ولا تكن محاكا تمثل بس مش كده تضحك قامت في الضحك لدرجه القلب كن بسام بلاش الضحك في الضحك مش محطو. كن بساما ولا فهم ودع اللجافه توجه الجدل لا تاخذ ولا تمشي في غير حاجه ما يشرح فين ما تمشى تعالى نقتل الوقت قال له ده عيد ولا تمشي في غير, في غير حاجة. حاجه على الممشه مثلا مش القهوه انا معلش لكن مش مش مش يعني ما ضيع الوقت نضيع يضيع يضيع عمره يضيع اغلى كنز عندنا الوقت ممل فضلت ممل للفارغ من الناس بالفريق من الناس لا. اما الذي عنده تعرف سبحان الله 14 ساعه تمر وانت تريد ان تنجز اعمال ولا تستطيع قال لا كن بساما ولا اكون محاكم دع اللجاجة اللجاجه ولا تمشي في غير حاجه ولا تعب على الخطائين خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمرو ولا تعب على الخطائين خطايا خطايا. خطاياهم وابك على خطيئتك ابن عمرو لو كلها لا تشغل نفسك بعيوب الناس لانك, لأنك. لان فيك عيوب فأخذ بالك أن أنت عندك عيوب أول أصلح فيها لما توعد تصلح فيها إلى ان تموت تموت وما تزال لك عيوب لكن إيه اللي شغل للناس بعيوب الناس أنه تافه من الروايبضة الذين لا قيمة لهم ويعيب على, على الناس والتمش بالبراءة العجب لأنه وعد فاضل بيستطع كده شاتب واحد خاص في عرضه ونجد فائلا حقيقة ينظرون على كبار الدعاء وهم يعني يصنعون من أنفسهم أساتذة أو معلمين الله العظيم هذه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهدهم وانقلبوا فكين. هذه سنة الله في خلقه نعم نعم. والله يعني بعد هذا تجول وتطلف نقول لكل من يتكبر على أستاذه أو كل من لا يحسن التعلم من أستاذه أن يتمثل دائما قول ابو الأسد الدؤل حينما قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء لذي الشقان وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فنهها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما وعدت ويقتدى بالقول منك وينفع التهليم لكن لعل هذه الأفكار والمفاهيم التي طرحت مع دائل السامي الكميس فضلت الشيخ الرسادة الدكتورام عبد الكافي تدلنا بالفعل على طريق مهمة جدا إلى طرق الصفوة وهي أن نبدأ بالعلم وبالتعلم إن تمثلنا أداء أنا, أنا أرى الله أعلم أن بعض من العلماء في أي قطاعات لا يكون كمسانون يعني يشحذ ولا يذبح قالوا للخليل بن أحمد أنت تنقض الشعر ولا تقرضه قال انا ك... انا كان مستن اشحد ولا اصبح نعم يعني مالي دعوه بس لا انا عايز انا عايز تؤثر تفاعل لا تكون صالحا كل موصحه يعني ايه صالح طب وبعدين ده صالح وده صار طمن لا يصلح امم خلاص وانت تفضل فعل لازم لا لا هتفضل فعل لازم انا عايز الفعل يتعدى عايزك تتعدى لغيرك بس هتعدى هو... يعني... لا انا لا اقصد بالحصنه ان شاء الله فالتعدي بالشر ده, ده يجب ان يكون بالمسلم ولكن انا اريد ان اقول ان الامه وان كانت نامت طويلة ونامت سنور طويل يجب ان تستيقظ مرة اخرى على التحلق حول العلم والعلماء في, في شتى العلوم حول المعلم حول المعلم لنبحث عن المعلم كما فعل سيدنا موسى نحن يجب ان نبحث عن العلماء الربانيين الذين يربون على موائدهم وفي حلقاتهم قلوب الناس نحو الله سبحانه وتعالى بإذن الله علنا أن نقترب أكثر من دوائر لوايير الصفر إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلب الدعاء من خبيرة تكون لختاتنا بيات سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا من المشاهدين والمجتمعين قدنا جمعنا جمع المرحوم وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما لا تجعل اللهم بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه ذيلت العظيمة زماً إلا غصرا ولا مريبا إبى شفيت ولا عسيرا إبى سرت ولا كربا إبى أذهبت ولا إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طرته ولا عدوا إلا هزمته وقصمته ولا ظالما إلا ارشدته او اضخمنا منه يا رب العالمين أمين. اللهم اجعل من اراد بالمسلمين سوء تدميره في تدبيره يا رب العالمين أمين. اللهم هب لنا بناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات اللهم احكم دماءنا وامننا في فلسطين والعراق ولبنان وكل ارضك يا رب العالمين أمين. واختم لنا منك بخاتمه السعاده الاجماليه صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب التسليم بارك الله فيكم والله يستر الحال الله الكرام أنا في نهاية هذا الحلق أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم عداء الإسلام الكبير فضلت الشيخ المستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد مع صفوة الصفوة نسأل الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. سلام على عباده الذين الصفاء الله خير أما يشركون